الصحف التي تبنتها ونشرتها من بعض القنوات الفضائية التي تبنتها ونشرتها مع اني مباشرة في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك وفي موقعي الشخصي وفي ايضا في غيره من القنوات وضحت انها مكتوبه انها غير صحيحه بالعوده إلى موضوع الحلقه وإن هذه امتكم أمة واحده بدايه ما مفهوم الامه ما مدلول هذا المصطلح طبعا كل جماعه يجتمعون على شيء واحد يسمونه امه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 قبيلته تتحد مع القبيله الأخرى في كل شيء إلا في الأمن والأمان والتعاون على اعمار البلد على اعمار المجتمع إلى غير ذلك بعث الله تعالى نبيا عليه الصلاه والسلام فقلب المفاهيم عندهم جعل الرجل يصلي بجانب الرجل الذي ربما انه قتل اباه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 لم يناديهم يا ايها الروم يا ايها الفرس يا ايها البيض او السود أو الحمر أو الشقر إنما ناداهم بلفظ واحد يا ايها الامه فقال الله جل وعلا وان هذه امتكم أمة واحدة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 يعني لعقود طويله كان هناك حديث عن الأمة العربية عن الوحده الإسلامية يعني ما تتفضلون به عن الوحده الاسلاميه عن الامه الإسلامية هل يحول دون الحديث عن الأمة العربية والله يا اخي انت اذا قلت وحده عربيه او امه عربيه ستخرج فئات كثيره من الناس يمكن الامه أن تستفيده منهم باكستان فيها الملايين مئات الملايين سوف يخرجون إذا قلت انها امه عربية أندونيسيا فيها قرابة 300 مليون معنى ذلك انك ستخرجهم من من عداد الأمة الهند فيها ايضا قريب من 100 مليون كلهم من المسلمين مع ذلك انك ستخرجهم الصين فيها قريب من 120 مليون مسلم بمعنى انك إذا كانت أمة الإسلام او كان المسلمين كان المسلمون مثل يوحدون يعددون في العالم مليار ونصف معناه انك ربما لا يصفوا لك الا العرب لا يتجاوزون 300 مليون او 400 مليون فانت أضعفت الأمة باخراجك لهؤلاء ولذلك ربنا جل وعلا لا يخاطبنا يا اخي بنان على لغاتنا ولا بنان على على انسابنا او على او على إنما ثقافتنا يخاطبنا على أننا امه ونبي عليه الصلاه والسلام لما جمع الناس في حجه الوداع قال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لاحظ حتى جمعهم عليه الصلاه والسلام نسبا يقول أنت يا بلال وان كنت حبشيا وانت يا يا صهيب وان كنت روميا الا انكم ترجعون الى ابن واحد وان اباكم واحد ثم قال ألا فلا فضل للعربي على اعجمي ولا لابض على أسود ولا لاسود على أبيض إلا بالتقوى كل ذلك يا اخي لاجل أن يسارهم مع بعض لا يشعر احدهم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 لماذا دكتور نتحدث عن اتحاد أوروبي في اختلاف الجنسيات صدق. في العراق في الديانات صدق. حتى في اللغات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 اذا نحن ربينا على على سلوك واحد وعلى طريقة واحدة وعلى عباده رب واحد وعلى دستور قران واحد فلماذا لا تتحد الامه هل غابت ضرورات الوحدة عن اذهان العرب ثم المسلمين حتى حصل هذا التفرق يا اخي هي, هي لم تغب لكن هناك اقوام يعني يقدمون احيانا حظوظ انفسهم على حظوظ الأمة بحيث أنه يريد دائما يعني مع الأسف بعض العرب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 كل اللي كل مين يحبون ويعرفون فضائل الوحدة ومميزات الوحدة وان الفرقه عذاب لكن ايضا هذا الموضوع محكوم ايضا بروحي عضنا وبمواضعات القوى الكبرى والقوى المحليه الان يتصور انه العامل الحاسم في الموضوع هو الاختلاف يعني الان مثلا نحن لو جينا و... وعندنا دوله غنيه جدا ودوله فقيره جدا ونحن وقلنا للشعب نفسه وليس للحكومات دعنا من الحكومات الشعب نفسه لو قيل له ما رايك ان تتوحد بهذا بدل ما يكون الدخل 5000 دولار حيصير عندكم انتم ايها الاغنياء 2000 دولار الشعب نفسه يركض وهذا وهذا وهذا يعني يعني ملموس ومشاهد المانيا الغربيه لما ارادت ان تتحد مع المانيا الشرقيه بعد بعد ما انهدم جدار بردين انفقت المانيا الغربيه ب200 مليار مارك من اجل تاهيل المانيا الشرقية حتى تستطيع التوحد مع ألمانيا الغربيه لانه كان المستوى الاقتصادي كان المستوى الاقتصادي في تفاوت كبير ثم نحن الآن الان ما اعتقد انه في مجال لبناء امبراطوريه جديده تمتد في آسيا وفي وفي افريقيا وفي في اوروبا اعتقد هذا الان في منتهى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 مفاوضات استغرقت من الان 60 سنه حتى استطاع الاوروبيون الوصول إلى هذا الشكل من التوحد وهو أيضا شكل لا يتقبله بعضهم ما دخلوا في منطقه اليورو والان بريطانيا يمكن قريبا تجري استفتاء ويمكن يوافق الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الاوروبي فالاتحاد الان الاندماج السياسي امام عقبات هائله وبالتالي تعالوا نحن نبني الاتحادات الفرعيه لاد المعلمين المدنيين الاطباء المدنيين المهندسين المدنيين نخلي مبادل التجاري بدل ما يكون بين الدول الاسلاميه 5% ولا 7% نضع خطه كل سنه نزيد فيه 2% 3% والا نجد فينا بعد انتعام في اقتصادي وفي تاكيد تبادل شكرا شكرا دكتور عبد الكريم بكار الداعيه الاسلامي المعروف دكتور الان نتحدث عن سميها مقومات عن مواقع قوة عن فرص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 والتاجر هنا في في في قطر مع الذي في السعودية. مع الذي في باكستان يا اخي مع الذي في الصين يكون بينهم اتحاد انا لما اذهب الى الصين بدل ما أشتري من من تاجر ربما يكون بوذيا اشتري يا اخي من المسلم الذي وظف المسلمين الذي يخرج زكاته والذي ربما يدعم المساجد ويدعم الدعوه الى الله في البلد واخراج الناس من, من الشرك إلى الإيمان. لما أذهب إلى اي بلد اذهب الى ماليزيا فرضا واشتري يكون بين التجار اصلا تعاون اتحاد التجار المسلمين يكون اتحاد الخطا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 ان يسيطر علينا الاستعمار اذا حاولنا أن نتجاوز الأمور الاقتصادية بيننا بحيث يكون عندنا نوع من السهولة. مثل ما تفضل الدكتور لما ألمانيا الشرقية والغربيه تعاون في سبيل أن يكون دولة واحده واستفاد بعضهم مع بعض اليمن لما تعاون بعضها مع بعض لماذا يا اخي لا تستطيع الامه اليوم ان تتجاوز مثل ذلك وتكون هذه الدوله فيها أموال. دولة خليجيه الدوله الأخرى فيها اراضي زراعيه الدوله الثالثه فيها عقول منتجه وفيها مخترعون وفيها يعني ناس لهم وزنهم في في في رفعه المجتمع وفي لو اجتمع بعضهم مع بعض لكن هي تحتاج يا اخي إلى من يعلق الجرس لذلك دكتور لكن يعني التعدديه السياسيه الاختلافات القائمه الان الا تصطدم مع الحديث عن مفهوم الامه هذا هذا الذي نقوله نحن يا اخي يعني اذا استطعنا ان نتجاوز الصدامات السياسيه وصار السياسي وصار الحاكم وصار العالم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 اما حظوظ للنفس او حسابات سياسيه لو استطعنا يا أخي أن نغلب حسابات منفعه الأمة منفعه الشعوب المساكين هؤلاء الذين يحتاجون الى تآزر الى وقوف بعضهم مع بعض إذا استطعنا أن نتجاوز حظوظ النفس الداخليه والبحث عن عن المناصب الشخصيه إذا استطعنا أن نقفزها سنحقق يعني قدرا كبيرا من مثل هذا هذا على مستوى الدول دكتور تفضل ولذلك ف... النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما ذئباني جائعان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 عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام التيارات السميه لماذا لا يكون هناك ما يجمعها أكثر مما يفرقها هذا ايضا مشكلة, مشكلة أخرى. يعني نحن الآن نجيد الكلام نحن أقصد الاسلاميين نجيد الكلام عن وحدة الامه فإذا دخلت إلى بعض احيانا المجتمعات الإسلامية الدول الإسلامية سواء الدول الإسلامية او الجمعيات الإسلامية والاحزاب العاملة في الدول الغربية بريطانيا مثلا أمريكا الى غيره هذه فيها عدد من الجمعيات الإسلامية تجد انهم يتغنون في خطبهم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 نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لها اصل في كتاب الله والسنه طبعا هذه كلمه عامه نصوص الكتاب والسنة تأمر دائما بأن يتعامل الإنسان مع اخيه بالامور التي يتفقون عليه وينصحه إذا وجد عليه ملاحظة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام أن تناصح من والله الله أمركم وقال عليه الصلاه والسلام ادم النصيحة دين النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم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 والله يا اخي انا اعتقد ان من أكبر أسباب جرأة الآخرين على امتنا وعلى ضرب الأمة في أي طريق وانظر إليهم اليوم في مالي وفي وفي غيرها من أكبر الأسباب هذا التفرق الله جل وعلا يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا لذلك تذهب ريحكم الريح القوية التي ربما يكون ينتفع بها الإنسان تذهب بسبب هذا التفرق ويقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا.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 قد أصبتم مثليها قلتم ان هذا كله من عند انفسكم وقال الله جل وعلا في معركه أحد قال سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده الله وعدهم بالنصر اذتحسونهم باذنه طيب يا ربي لماذا ما نزلت النصر ما انت وعدتنا ان تنصرنا قال الله حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره يقول عبد الله بن عباس يقول والله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 بما فيه خير لماذا؟ ادري الشيطان ينزغ بينهم وكم من امه تفرقت وكم من جماعات خيريه او احزاب سياسيه اسلاميه تفرقت أو او خطب او غير ذلك تفرقوا بسبب ما تفضلت به وهو أنه لم يقل لاته احسن فافلح الشيطان في أن ينزغ بينه بالتالي استطاع ان يفرقهم ولذلك انا اؤكد جدا على أن يكون الدعاه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 قال ابو ذر لبلال يا ابن السوداء غاضب بلال الاسلام جعلنا امه واحدة أنا الذي اخترت لوني الإسلام جعلنا امه واحدة ابونا واحد وربنا واحد فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره فنادى النبي عليه الصلاه والسلام ابو ذر قال إنك امرؤ فيك جاهليه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 او الجماعات او او اللغات أو الالوان أو يدعو إلى الى عروبه وقوميه عربيه او نحو ذلك كل هذا لا يصب في مصلحه الامه دكتور الآن يمكننا الحديث عن المجالات الضرورية لتحقيق وحدة الامه الإسلامية بعيدا عن اراده الاراده الرسميه او السياسيه ما هي هذه المجالات يا اخي من, من أهم الأشياء الاشياء للوحده الاسلاميه أن يكون الناس عندهم الرغبه في هذا رغبه صادقه حقيقيه الا تكون المساله فقط كلام قانعه بطبيعه حسنت قناعه مم. ان الله تعالى أمرنا به مم. وإن هذه امتكم امه واحدة. ما قال عشر امم كان الناس في السابق يتعصبون لقبائلهم إلى دولهم اليوم خلاص أنا أرى أخي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 أنا ادعو اخواني الخطباء في كل مكان أن يدغدغوا مشاعر الناس بهذا الموضوع دائما بحيث أن يقول مثلا نحن نحن اخوه والامه كلها واحدة أخوك في باكستان وأخوك في في الصومال واخوك في روسيا يحاول دائما أن يسوق هذه المشاعر وهذه المصطلحات حتى تألفها الاذان وتبدأ الأمة تشتاق الى هذا يا منذ ان من سقطت الخلافه في في تركيا والامه متفرقة